لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت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 لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم, إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم وخشوني وليأت من عليكم ولا تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم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 لنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصف والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو يتمر فلا جناح عليه أي الطوّف به ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم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 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ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 وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله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 فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ يَا أيها النار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 وَأَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون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 ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل, السبيل والسامر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 إِنَّ الله غفور رحيم يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات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 فَإِنْ تَهَوَّفَ لَا عُدُوَانٍ إلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الْشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالْشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرْمَةُ قِصَاصٌ فَمَنْأَتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَتَدُو عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ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 فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتِنَا في الدنيا حسنة وفي الْآخِرَةِ حسنة, ربنا آتنا في حسنة, وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار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 Ya Allah, neemann hamida Allah Allah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 فَإِذْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ البينات فاعلموا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَوْضُرُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي من مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ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 لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُنْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ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 الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم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 ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن إن الله سميع عليم والمتلقات يتربصن بأنفسهن فلا تتقرون ولا يحل لهن أيكتم ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن بِمَعْرُوفٍ بمعروف أو تسريح وَلَا ولا يحل لكم أن تَأْخُذُوا مِمَّا مما شَيْئًا شيئا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 فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن ما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف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 ورقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن, فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إِذَا تراضوا بينه بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الْآخِرِ ذلكم أَزْكَى لكم وأطهر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 فيما عربتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا إلا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 والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى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 فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إِنَّ الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أَنَّ يكون له الملك علينا ونحن أَحَقُّ بالملك منه ولم يؤت سَعَةً من المال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 فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة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 من الكافرين، فهزموه بإذن الله، وقتل داود جالوت.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 Allah يا الله لمن حمدا الله God عباد الله more mm -hmm.